والانعام عند اكل نباتة سامح ثم هلكت هذه الاعمال وذهبت وتبددت. ان انا الحبطت بطلت. وذهبت وحلكت. اه انت بقيت فقهاء في اليوغة كمانا. ولا بقى في اليوغة. حبطت يعني من الحدوث البيضة وانت شرحيها. فحضرت أعماله بطلت وذهبت وهلكت في الدنيا والآخر وما لهم من ناصر ليه؟ ليه عشان تشوفوا المصيبة المصيبة اللي احنا فيها قال دولة يا سيء في حضوط أعمالهم ايه؟ ألا تعذب؟ ايه؟ ألم ترى؟ ألم ترى بص شوف زي ما احنا نقول انت لا شفتش؟ ألم ترى؟ اه ايه اشوف ايه هل انتوا الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معردوته شوف ده بيعجب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيعجب النبي ويعجب كل من سمع كل مخاطر بقول انت شايف شايف مراع فين ياودة بيعوتوا نصيبا من الكتاب كتاب اه الكتاب الذي يعم القرآن والتوراة والأخوة قلت نصيب من الكتاب أبدأهم طوراة ها ولن يبعون إلى كتاب الله ليحكم بينه ثم يتولون ويتولى فريق منهم ما هم يعرضون بقى علشان تولوا بقوا إلى الحكم بكتاب الله وتولوا استحق كل هذا الآن استحق حبوض الأعمال واستحق واستحقوا البشارة بعذاب أليم ما حالهم هم هم اكثر انصرافا عن الحكم بكتاب الله لليهود اليهود على عن اي حتى لما اقوموا دولة اسرائيل سموها دولة اسرائيل ويعودوا الى دينهم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا لكن تعالى المسلمين يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم يتولون ويغرضوه وقولنا بجا سياسة والسياسة ممناش دعوة بها وقال جميل نخيطة الدماغ والسياسة بتخلينا منعرفش نروح بالابنى وفي المطارات بنتعب ويجو واحد أبعد الناس عن الكلام في السياسة ولا يتكلمك وقول لك قصلك المطار واقفوني وقالوا ليه انت كنت في مسجد أبو بكر وتتكلم في السياسة يجيب اشكيز بها بلاش كيز قالوا لك ايه قالوا لك ان انت كنت في مسجد أبو بكر وتكلمت في السياسة وفي الحكومة اه وسألوك المطار ومنعوه وعمليه ودوه بل أنت, انت معروس بموالاتك لشكوهما حدوك مكافة حدوك المطار مكافة مش يقول لك تقولت الناس جدا وبقر ها لكن ماذا نسمع يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون ولا يتكلمون في هذا ويقولون سياسة وما لنا والسياسة وبعدنا عن هذا الأمر زي ما إحنا قلنا في دروس سابقة بدأ منافق منافق وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، آه يصدون عنك صدود. أزاي ينسى أبي؟ آه، ينساه. واحد يقول لك احنا عايزين المسجد بعيد عن ال... عن السياسات والجنايات ما شاء الله ما شاء الله عن السياسة والجناية ولا عن السياسات والجنايات اه ده عايز المسجد بعيد عن الحجاب آه أما المسجد يعمل ايه؟ تؤدى فيه ركعات فارغات وامض الناس مش عايزين نعرب المسجد أه؟ لا عرض المسجد لحجاته. حتى واحد من من الرئاساء الصادقين قال احسن المسجد يتأفل. المسجد حيتأفل لو تكلمنا في هذه الامة. واني لك لا ده اصل قرارات قرارات مجلس الابارة ان لا نتكلم في السياسة. يخرب بك هذه القرارات. وبين الاصدروها <تصفيق> ايه الحكاية يدعون الى كتاب الله ليحكم بينه ثم يتولى فريق منه الله المعرض واذا كانت هذا واهدي واردة اليهود فان المسلمين اصابهم ما اصاب اليهود واشد فالتقل هذه الايات فيهم وليكن نصير اليهود وجزاؤهم جزاءهم لأنهم سلكوا جحر رب خارج سلكه اليهود خلاص ذلك بأنهم قالوا لم تمس النار إلا أياما معدودا لأيام العبد في العجل فقط وغضاهم في دينهم ما كانوا يكترون هذا غور وبعد عن الحق افتروا افتروا الكذب على الدين وغرهم ما افترمه على الدين واسمع السؤال السؤال اللي حيكون لليهود وحيكون لكل من سلك مسلك اليهود فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريبك ويفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون كيف كيف صحيح كيف ماذا يكون العمل إذا جمعهم الله ليوم لا ريب فيه يوم القيامة ووقفوا في الحساب والجزاء ووقفوا في صاحة العرض ويسكيب كل نفس ما كتب وهم لا يظلمون كيف يكون حالهم وكيف يكون مآلهم وإذا كان هذا لليهود فكيف يكون حاله من أعرض عن الحكم لكتاب الله من المسلمين حيث سنقوا مسلك اليهود فكيس إذا جمعناهم ليوم القيامة جمعناهم يوم القيامة ويسيت كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون الله أكبر الله أكبر كيف يكون حالهم وحال من سلك طريقهم كيف يكون حال اليهود الذين حال المسلمين وهم مطالبون بالحكم بكتاب الله أشد من غيره كيف يكون حالهم إذا جمعناهم اليوم من لا ريب فيه وكفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يبلمون ها يقولون ها يقولون لما تدخل في السياسة ها يقولون إن الحكم بكتاب الله مخالص للهام الحكام ونحن لا نتدخل في هذا الأمر هيقولون إن تعليمات المساجد ترصد كلامنا في الحكم في كتاب الله يقولون إننا كنا نجامل الحكام حتى نذهب لا يا بلادنا ولاكي ماذا يقولون وماذا يكون نركفهم يوم القيامة في هذا اليوم الذي لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه في هذا اليوم يسألون فماذا يكون حالهم وماذا وماذا تكون إجابتهم وأن قد وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أحنا إحنا لابد نحن نتكلم في أمور ديننا الذي إذا تنفصل السياسة عنه فالدولة جزء من الدين والعلمانية التي تبعها السادات وغيرها لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين فا ولنكي جزء من الدين لا تنفصل عنه. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة نظم امر الدولة كما نظم امر المسجد. مهيئ! فالمنع من الكلام في السياسة حيخلنا ما نتكلمش في ان طاغوطاً من الطاغوط سقط اليوم وعبد الحليم موسى حيث فصلوه وأبعدوه من الوزارة اليوم؟ اليوم لما تدير الموجود ده فإذاً كلما سقط طاغوط جاء طوغط لكن بقاء الطاغوط مد أكثر بتمكن له من الفساد على كل حال كما أبعده يوسف والي عن عزارة الزراعة وهو كان بيتعاون مع إسرائيل ويحتمل أن لأصاب البنات اللي هم يحصلهم إغناء دولة من اكل بعض الاشياء او وجود جراثيم في بعض المعقولات او بعض المشروبات من هذا التخطيط على كل حال دعنا ناس سياسة. قالوا اتكلموا فيه الله كبير بس بس صحيح كده يعني هو الراجل هو بيشرح عظيم بالضبط البكسل دي صحيح تمام كده ادي الشكره للو ليوم لا فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يبلمون دع عمك كل هذا لا عمل ايه اتجه الى الله قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخلف انك على كل شيء قدير في العقيدة درس في العقيدة أن الله هو القادر وأن الله هو المريد هو الذي اليابين مشيئته تسرطب على كل شيء وهو يغطي ويمنع وهو يعز ويذل فالعزة عزته والقوات قواته وقد أعز الله المؤمنين يوم أن اعتذزوا بالإسلام وأذلهم يوم أن انصرفوا عن دينهم تعز وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير بيدك أمر كل شيء فننكر لمشيئتك والكون تصرفه كما تشاء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تنقص من هذا وتزيد في ذاك وتدخل جزءا من الليل في النهار وجزءا من النهار في الليل. حيث لا تفاجئنا الظلم كما لا يفاجئنا النور فهذا الإدخال والإنتاج من تبرير الله عز وجل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وفي الميت الذي لم يكن فيه حياة يحيه الله، والحي الذي كان كل حياته نابضة ومتحركة يموت بل في خلايا في الجسم بتموت وخلايا بتحيا وخلايا <تصفيق> بتحيا كل ذلك من تدبير الله عز وجل وترزق من تشاء بغير حساب من تشاء القرآن بيكرر موضوع المشيئة يعز من يشاء ويدل من يشاء ويؤت الملك من يشاء وينزعهم من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب يستقر في قلبك ووجدالك أن الله هو المهيمن والمسيطر على الوجود كله وأنه لا تبير على تقدير إلا الله عز وجل. علم الله بعد ان بيّنت قدرته ومشيئته علم الله قل ان تحفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض فعلمه وقدرته وارادته لابد من تعتقاد ان لله هذه الصفات. وأنه القادر قدرته مطلقة ومشيئته صحيح مشيئته عز وجل مطلقة حرة وأن علمه شامل محيط فهو يعلم ما في وما بالارض ويعلم ما نخفي وانا على ذلك ارسلوا لنا الآيات من الذي ما الذي يتخذه أولياء، وما الذي لا يتخذهم أولياء؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله. لا يتخذونهم صراخ، ولا يتخذونهم قادة ومستشارين، ولا يتخذونهم ناصرين لهم. ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء، لا تهدد إرتواءه، اللي يتخذ القضاء أولياء ليس من الله في شيء، ليس من الله في شيء، ليس من دين الله في شيء، ليس من منهج الله في شيء، لا استثناء إلا أمر واحد. إذا طرنا إلى مجاملة أو شيء هذا فإنما يكون باللسان، لا يكون بالقلب ولا بالعمل ولا مقدرة قول. إذا طرنا إلى ذلك فإنما تكون تقيية. هذه التقيية باللسان فقط، وليست بالعمل، وليست موالاة بالقلب. إلا أن تتقوا منهم تقاك واللي هيفعل ذلك ليس من الله في شيء والله سبحانه يحذركم يحذركم ايه؟ هيقابة عذاب المرضى ويحذركم الله نفسه، تابد أن نخاف الله ونحذر ونتقي ونهاب والتنبأ القلوب مهابة وخوف منه سبحانه ويحزقهم الله نفسه وإلى الله المصير ويحزقهم الله نفسه والله رؤوس بالعباد تتكرر هذه الجملة لكي ينتبه الإنسان ويخاف الله عز وجل في نهاية هذه الآيات بيبين لنا أن الإسلام أن الدين أن الحب لله أمر واحد هو اتباع النبي محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل لهم هذه الحقيقة يا رسول الله ونبههم إليها وعرفهم هذا الأمر قل إن كنتم تحبون الله تحرصون على حب الله وتؤمنون به سبحانه وتسلمون الوجه لله الله فإن ذلك كله لا يتحقق إلا باتباعه فاتبعوني يحببكم الله ويرصر لكم ذنوبكم بالأواحد يدعي أنه يحب الله ورسوله ثم لا يتبع نهج النبي محمد يقول كل كلامك ادعاء وكذب وبعد عن الحق فيش الحاجة بخالص بتحب الله بتدعي انك مسلم اه تتبع رسول الله تتبع منهجه في بيته وفي عمله في مسجده في سنه في حربه في كل امر من امور بتتبع النبي يبقى يتحب الله يبقى مسلم يبقى اسلامت الوجه لله اه ان كنتم تحبون الله فاتبعونه ناس يفكروا ان حب الله ورسوله قصائد يقولوها بالنبي يقولوا قصة مولده يقولوا خلف الاذان صلوات محترعة يرددها يزيدوا صلوات وتسليمات على النبي من عند أنفسهم وكلام آخر الأمر قراه باقلاً لا ليس هذا حب الله ورسوله ولا لبدء فما أرخص الحب إذا كان كلاماً يقول بيت بيت ألت بيت من الشعر في حب النبي وفي ايه و مش لكن بيقول مصلي الصبح حاضر لا بلاش بيقول مصلي ركعتين في جوف النيل لان الواحد بعيد بلاش هو من اصحابهم يستغفرون والمستغفرين من اصحاب بلاش هو دي اه هو يعني بيقول كلام عننا ان ما فيش صلاه صبح ما فيش بيت قائم على الاسلام لا مؤتمراتهم كلها اختلاف بين الرجال والنساء ويزعون ان هم جهة الإسلامية وفرق إسلامية في مؤتمراتهم في أعيادهم الرجال مع النساء صابتا وبعدين يدخل الرجال من باب والنساء من باب وبعدين يخطأتوا ما شاء الله ثم يخطأتوا بقرة لا لا لا عاصل النظام الإسلامي احتضي هذا هم دولة هم دولة اللي بيحب الله ورسوله ودولة اللي بيتمعب لا بلاش ضحك على أنفسي وضحك على الناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبا الله رسول قل أخير الله والرسول الذي يتولى انقاعه الله ورسوله الكافر الكافر <تصفيق> الان عايزك ان ف انت وتولوا وتولوا احب الله ورسوله وعن طاعه الله ورسوله فإن الله لا يحب الكافر الله طب ايه غير الكافرين في الموضوع؟ خلاص. من لم يحب الله من لم الله من لم رسول الله؟ فإن, فإن الله لا يحب الكافر ولا كافر ولا مسلم من ها مدام بيجيب عوائد من عنده وقوانين من عنده وعنظم من عنده ثم يدعي حب الله ورسوله ويدعي أنه يتبع أي اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام, الإسلام ليس هذه العبادات فقط، إنما الإسلام كما حددتها هذه العادات، ويجب أن تتبع من لهذا التحديد. قل إسلامك وجهي لله ومن من اتبع. إسلام وجه لله، الطاعة المطلقة للقيادة، الخضوع، الذهل لله، الإسلام تعب الله ورسوله. هو متمثل في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاتباع للمنهج النبوي هو الإسلام حتى يكون هواه طبعا مما جئت به. هذا هو الإسلام كما حددته سورة آل أمران وكما بيّنته وفصلته وأوضحت إن الدين عند الله الإسلام أسلمت وجهي لله ومن اتبعا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبك اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطن